فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا دى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّ لَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُولَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ